صلوات عظمى من ربي وسلام لرسول الله لا خلق أبدا يقدرها تعظيم الله. يا لطيف اللطف بالقلب الشجيع شفيع المفتاح ما لنا, إلاك ما لنا إلاك يا رب ما لنا إلاك يا رب المكر فاكشف البلوى وارحم الموتى يا رب فاكشف البلوى وارحم <بتضح> <الدول> الله أكرمنا بنور الحبيب محمد الله أكرمنا بنور الحبيب محمد فعن البصائر يا ظلام في أذن الزمان هتافها ويصيح في أذن الزمان هتافها الله اكبر فوق كيف We are واسمح لنا بالرضا واسمح لنا بالرضا يا واسع الكرم فأين الذي ساء الرسول كل وقد ملحد ليرا دموع المسلمين وحبها لمحمد فأين الذي ساء الرسول فأين الذي كل وفد ملحد ملحد ليرى جمع المسلمين وحبها لمحمد رسول الله حبيب ما قل قدرك بالإساءة منهم يا سيدي بل زاد قدرك في القلوب وخابس عيون معتدين صلاه الله قدسي سلام المولا على المختار قاضي ورب العرش أهدانا شذاها ورب العرش ورب العرش شذاها فبتنا عمرنا نشتاق طه فطه في العلا اعلى علاه وخيرته لما المولى اجتباه فطه في العلا اعلى ما المولج تبعه حبيب الله مولا نستفاهه حبيب الله مولا نستفاهه حبيب الله مولا نستفاهه فألبتهم رداء العز طاغ. الله الله ما لديه وعهد الله موكول اليه ورب العرش قد صلى عليه قد صلى عليه فبشرى بالرضى أحباب طاه ادم الصلاه على الحبيب فصلاته نور رطيم وأنا لمن صلى عليه الفوز والمدد الرحيم نصلاة على رسول الله شمس لا تغيير اللهم